الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه إراءة في رسالة البيتونية للشيخ البيتوني رحمه الله تعالى نقاؤها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين قال المؤلف رحمه الله وما بعلة غموض أو خفا وعلل عندهم قد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال العلامة البيقوني رحمه الله تعالى في البيت الرابع والعشرين من غمته وما بعلّة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا هذا هو القسم الرابع والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو الحديث <تصفيق> المعارض والمعالل عند العلماء هو الحديث الذي يكون ظاهره الصحة ولكنه بعد البحث عنه يتبين أن فيه عله قادحة لكنها خفية <تصفيق> والضعف في هذا القسم ليس مسائل الطعن في الراوي كما في الحديث الموضوع والمنكر والمبهم وهو مسائل السقط كما في الحديث المر كما في المرسل والمنقطع والمنقطع والمضطر ويعنى بسبب امر خفي وهو مشروط انتفاءه لصحة الحديث بألا يكون معللا فعند تعريف الحديث الصحيح وقال العلماء ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة فهذه هي العلة القادحة وقد كان الحديث في ضروره ولكن فيه علة قادحه والعمل في الحديث تعرف بأحد أمرين أولا جرى الطرق طرق الحديث كما قال خطيب البغدادي رحمه الله السماء على عرفة علة الحديث أن يثنى طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ونازلتهم في الإتقان والضبط يبقى تجمع الطرق وتنظر <تصفيق> أيهم أضبط وأيهم أحفظ وأيهم أتقن وأيهم أعلى منزلة الثاني بالقرائن وهي المرجحات الخارجة عن هذا الحديث قال حافظ بن حجر رحمه الله وهذا الحديث من أغمض أنواع علوم الحديث وأبقها وأشرفها لهذا وأشرفها عفوا ويكون هذا النوع يعني معرفة هذا الحديث إلا من وفقه الله تعالى إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواه ومعرفة قوية بالأسانيد والمتون ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشان يعني من علماء الحديث كعوة بن المديني واحمد بن حنبل والبخاري، ويعقوب بن شيدة وأبي حاتم وأبي زرعة والدار قطن ونحوهم وما ألف في عيل الحديث انت كلام الحافظ ابن حجر وما أن ألف في عيل الحديث أبو حاتم في كتاب له مطبوع في مجلدتين كبيرتين أسماه عور الحديث رتبه على أبواب الفقه ومن ألف من ألف في ذلك الدار قطني في أول الحديث أيضا ومن لعن في ذلك إذا هذا الفن معرفة ما إذا كان الحديث في ظاهره السنامة ويظهر فيه علة خفية يحتاج إلى تفتيش وإلى علم واسع حتى يستطيع الإنسان أن يعرف العلة القالحة في هذا الحديث سواء كانت هذه العلة في السنة أم في المتن نعم هذا تنبيه جيد لأحد الإخوة اظن في المرة السابقة التي قبلها لا اذكر قلت ان المرسل ما يعني قلنا هناك ما اضافه التبعي الى الرسول عليه الصلاة والسلام باسقاط الصحابي فارجو ان تزيل كلمة باسقاط الصحابي لانه لا علم ان الصحابي هو الذي سقط لم يكن هناك الا في الحديث وفيعني يكتفى بقول ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وذو في سند متن مقرب عند أمير فن قال رحمه الله تعالى في البيت الخامس والعشرين من منظومته وذو اقتلاف سند أو متن مضطرب على أهيل الفن هذا هو القسم الخامس والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو المضطرب والاضطراب لغة معناه الاختلاف واصطلاحا الذي اختلف الرواة في سنده أو متنه على وجه. لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح يعني اختلف العلماء في متن حديث مثلا بطريق لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح فهذا يسمى حديثا مقتربا اما اذا امكن الجمع غير المتكلف او الترجيح لاحد المتنين على الاخر فإن هذا لا يسمى حديثا مضطربا وانما احدهما يسمى راجحا والاخر يسمى مرجوحا فالاختلاف في السند مثل ان يرويه بعضهم متصلا يعني الى النبي عليه الصلاه والسلام وبعضهم يرويه منقطعا والاختلاف في المثل كان يروي بعضهم الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يرويه موقوفا فلو أمكن الجمع فلا إشكال ولو أمكن الترجيح فلا إشكال أما إذا نقمنك ثمة طريق الله إلى الجمع وعلى الترجيح فهذا الحديث يسمى حديثا مضطربا يسمى حديثا مطلبا ومن أثراف الاضطراب في السعد حديث رواه عبد الرحمن بن هن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين ينصرف من صلاة الغداء صلاه الغداء يعني صلاه الفجر من قال حين ينصرف من, من صلاه الغداء لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ورعى كل شيء قدير عشر مرات من قبل ان يتكلم كتب له بهن عشرا فحكى بعض العلماء على هذا الحديث كالدار قتني في علمه وما في نتائج الافكار بانه مضطرب وللتراه من جهه شهر بن حوشد احد رواه احد رواه الحديث فقد ران عبد الرحمن بن بن عن معاذ ومر رواه عن ابن عمر عن ابي ذر ومر عن ابن عمر عن ابي هريره واخر عن ابي امامه واخر عن ام سلمة و الله عمر جميعا ومر عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاه والسلام مرسلا فحكم بعض العلماء كدار قطني وابن حجر وابن حجر على انه حديث مضطرب وبعض العلماء يقول لي لعل الشيخ الالباني رحمه الله ان الانسان اذا قوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شرحه نعوده ورسوله قبل ان يتكلم من صلاه الصبح عشر مرات لكن الاظهر ان هذا الحديث مضطرب لكن صح الخبر بقول هذه هذه الكلمات بدون لغة قبل أن يتكلم أو قبل أن يلتفت في بعض في بعض الروايات. وهذه سنة بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر خاصة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات صح بذلك القبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لغة قبل أن يتكلم أو قبل أن يلتفت هذه هذه التي فيها كلام العلماء. وحكم حديث المطر وأنا من أمثلة هذا من جهه السند للطلالة في السند أما التلالة في المتن فلذلك ما جاء في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يرى حج الرسول مرة واحدة وهي حجة الوداع حج عليه الصلاة والسلام مرة واحدة في حياته كلها وذلك في العام في العام العاشر الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام فبعضهم قال حج النبي قارنا وبعضهم قال مفردا وبعضهم قال متمتعا فمن قال انه حج مفردا احتج بحديث عائشه رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على حجه الوجاء فمنى من اهل بحج ومنى من اهل بعمره ومنى من اهل بحج وعمره واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج واي من قبل منه حج متمتعان فاحتج بما رواه الشيخان ايضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا وفي بعض الاحاديث انه حج قارنا وان هذه الروايات اصح قارنا وكيف يحج الانسان قارنا ان يعتمر ثم يبقى على إحرامه دون أن يحل منه فإذا جاء يوم التروي يوم الثمن من الحجة يحج وأنا متبقى هو اذا انتهى من عمره يحل له كل شيء حتى النساء إذا كان معه نساء يحل له كل شيء ويحلق راسه وتطيب ويلبس ثياب المخيط لبس بذلك بعد العمره ثم إذا جاء يوم الثامن فإنه يبدأ بمناسق الحج وذلك بميناء يوم الثامن ثم يرجع يوم التاسع للوقوف بعرخة ثم ينصب بعد غروب الشمس إلى مزدلفه ثم وذلك إلى العيد، ثم يرجع إلى مكة إلى مينا، في عمل جمرة الكبرى ثم يقضي باقي نسكه عاد المميد بميناء ورمي الجمرات. كل أيام الاثنين او الثلاث واذكروا الله في ايام المعدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. كل ما اعجبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعجبنا عن هذه الروايات قولنا ما رأى انه اهل بالحج مفردا اراء افراج الاعمال يعني أنه لم يزد على عمل المفرد ومن يومه تمت أراد أنه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ومر انه قارئا فهذه الرواية هي الأصح لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة أمر أصحابه أن من لم يسق الهدي منهم أن يجعلها عمرة وتأسف وقال لعلى أني سقت الهدي يعني من المدينة إلى مكة لاحللت وجعلتها عمرة وقال عليه السلام لو استقبلت من أمري ما لا حللت وجعلتها عمرة فأحل الصحابة من الحج وجعلوها عمرة وهذا جائز ما لم يقف الإنسان بالبيت الكعبة شرفها الله معتمرا فانه يجوز ان يقلبها الى الى عمره وهذا افضل اما من ساق الهدي من بلده فليس له الا نسك واحد وهو القراء ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان آتي بالبذن من اليمن <تصفيق> ولما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء الى ميقات اهل اليمن وهو قال أهلات بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار الصحابة متمتعين وصار النبي عليه الصلاة والسلام أو بقي النبي عليه الصلاة والسلام وعلي رضي الله تعالى عنه بقي قارنان وباقي الصحابة تمتعوا لأنهم لم يسوقوا الهدي وأما من ساق الهدي من بلده فليس له إلا نسك واحد وهو القرآن ليس له أن يحل ليس له أن يحل نعم ولا شك أن الرسول حج قارنا لأنه قال لا لأني سقت الهدي لأحللت لا وجعلتها عمره والذي يحل هو من المتمتع أم القان أم المفرد المتمتع لأنه يحل من عمره ثم يحل منها ويصبح متمتعا يوضح له كل شيء ثم إذا جاء اول ايام من شرك الحجر هو يوم التروية وسمى بذلك انهم كانوا يترؤون بالماء على الدوائر من القرب معهم للوقوف بعرفه وحماميه المزدلفه ولباقي المناسك فقال يسوع لانني سقط الهدي لاحللت وجعلته مع عمره يدل على انه لم يكن متمتعا وسوقه الهدي يدل على انه كان قارنا لان المفرد ليس له ليس عليه هدي وما على من ومن حين يتمتع والقران واهل هذه الأنساك افضل التمتع ام القران ام الإفراد التمتع وهذا الموطن والذي قال فيه ابن عباس ها اخشى يوسف ان تنزع عليكم حجاره من السماء لان عمر بالصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه ان الافراد بالحج افضل من التمتع فقال ابن عباس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا اني سقت الهدي لاحللت وجعلتها عمره فقال بعض الناس ولكن ابا بكر وعمر يرون ان الافراد افضل فقال ايها الناس شوف ابن عباس حفظ عمر ترجمان القران لما نهب قال أهداه في الأمة قال على الناس لنهاهد به قول عليه الصلاه والسلام متأولين قال الميشك يعني يقترب أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر الله أكبر لقد أذف على حمار مع النبي عليه الصلاة والسلام مع نوعه أغفاره فتربى على تجريد التوحيد وتجريد المتابعة يوم أبكب خلف النبي وأردفه خلفه وقال له يا ربنا انما أعلمك كلمات وأخذ أعلمه العقيدة والتوحيد الله احفظ الله يحفظك الحديث وأنت تنبيب حسن صحيح تربى على عدم التقليد للرجال وإذا قال فأحد السنة أن يرد قوله يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قول رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر إنها التربيع على تجديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيخ الإسلام وابن القيم ولعله اختيار الشيخ الباني أيضا إلى أن التمك واجب على المستطيع والصواب الذي عليه الجمهور أن التمك مستحب وليس, وليس بواجب مستحب وليس بواجب وجدانا ما انه واجب على الصحابه فقط دون غيره والصواب انه مستحب على الصحابه ومن جاء بعدهم رضي الله عنهم جميعا نعم والذين قالوا ان القران افضل قالوا وان الله سبحانه وتعالى لا يقل ليختض لنبيه عليه الصلاه والسلام الا الافضل والرسول حجه حج مره واحده وكان قارنا فلو كان التمتع افضل لاختار له التمت ولكن الصواب أن الرسول تأسف على ذلك هو تاسف وقال لا أمني سكت الهد لأحلقت وجعلتها عمر وقال لا من أمري لأحلقت وجعلتها عمر هو الذي قال ذلك وتأسف ومن يستنبط العلماء جواز التأسف على فوات الطع وجواز كلمة لا اللو الذي تفتح عمل الشيطان ما جاء في كراه باب ما جاء في كراهية اللو التي هي تأسف على على القدر على القضاء والقدر لأن هذا لا يجوز لو أني فعلت كذا ما مددت لو اني فعلت كذا ما حصل كذا لا إذا وقع القدر ترضى وتسلم من الصبر واستحباب الرضا <تصفيق> وأعلى منه درجة الشكر نعم يبقى من أنفلة ولكن هذه هذه الصور يمكن الجمع بينها فليسمى هذا مطالبا لكن في اختلاف نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعفوا عفوا أسف عفو عفو عفو وقال الله تعالى قال الله تعالى في هذا البيت في آخره عاد أهارا فنعي فأوها تصغير لكلمة أهل فهذا التصغير هنا عن الاحتقاف ليس للاحتقاف وإن هذا للحاجة للحاجة إليها والضرورة الشعرية في هذا النظم والبيت كان تقول لأحد إخوانك يا أخي وهي تصغير كلمة أخي تقول له أخي فالتصغير احيانا يكون للتحقير واحيانا يكون لي للتقريب كما يقول علماء اللغه احيانا يكون لتحقير الشخص انه حقير واحيانا لانه يقرب من الشخص نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى والمدرجات في الحديث ما اتت من بعض أن اتصلت نعم قال الله تعالى في البيت السادس والعشرين ومدرجات في الحديث ما اتت من بعض الفاضي الروات اتصلت قسم السادس والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو الحديث وهو المدرج والمدرج ببقى اسم نفعول من الادراج ففعل مدرج ما هو ادرجه وهو رباعي رباعي واسم المفعول من الرباعي يكون به بضمن اوله وفتح ما قبل الاخر واسم الفاعل ابو بكر ما اسم الفاعل من ادرجه أدرج يدرج مدرج مدرج واسم المفعول مدرج اسم المفعول يكون بضع أوله وفتح ما قبل مدرج واسم الفاعل بضع اوله وكسر ما قبل تقول مدرج نعم فهذا مجموعه اسم المفعول من الادراج وهو الادخال ولا بقول الفقهاء يضرب في اكفانه يعني يدخل فيها وعند اصطلاحا فمنع ضيها سياق اسناده او يدخل في متنه كلاما ليس منه الرواد ليس من كلام الرسول والمدرج عفوا ليس من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام وانما يكون من كلام الرواه ان تفسير لكلمة في الحديث او لدينا ذلك من الاسباب ويكون الادراج في اول الحديث وهذا نادر جدا بل انه يعز ان يوجد له مثال الا ما جاء في حديث ابن هريره رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء وهذا حديث الصحيح أسبغ الوضوء ولعن الاعقاب من النار فعلا هذا الحديث ما هو ويل الأعقاب من النار وأن قوله أسبق الوضوء فهذا من إدراج أبي هو رضي الله عنه رفض هذا المدرس في وصف الحديث وهذا القسم الثاني من إقصان الإدراج بحديث الزونا عن عائشة في كيفية نزول الوحي قامت بأحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة كان تحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد والتحنث التعبد فقولها التحنث التعبد هذا تفسيرا لكلمة التحنث وهو ادراج والمدرات قد يكون في اخر الحديث وهذا هو اكثر انواع الادراج. وهذا في الصلاحين وعن حديث ابي هريره الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمتي يدعون يوم القيامه غر المحجلين من اثر الوجوب فلا يستطيع منكم ان يجعل غرته فقوله <تصفيق> فمن استطاع منكم ان يكيل غرته فليفعل هذا من قول ابي هريره كما قال ابن القيم في النونيه وعن ابراهيم قال ذا من كيسه فغضب عزيزه اولي الارثان وهذا الابراج كان عنه العلماء بعده امور بنص اذا جاء من تاريخ اخر بدون هذا الادراج أي قويه تدل على انه ليس من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام او بقول احد الام الحفاظ انه مدرج ومع ذلك لا بد من بيان هذا الادراج في الحديث لمن يرويه ناسبا اياه الى النبي صلى الله عليه وسلم والاضراب في الاسمات له اربع صور ذكر الحافظ بن حجر في شرح النخبة المسمى ب نزهه النظر شرح نخبة الفكر قال الأول أن يروي جماعة الحديثة بأسانيل مختلفة فالله عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد الثاني أن يكون المكن عند عاون إلا طرفا منه فانه عنده بإسناد آخر فهوه راون عنه تامن بحذف الواسطه الثالث ان يكون عند الله متنان مختلفان باسم يدين مختلفين فاراد الله عنه مقتصرا او مقتصر ولا مقتصرا ها ها مقتصرا هو ما تقتصر مقتصرا مقتصرا على انها ها على الحال والله أعلم قد مقتصرا بدل على انها مقتصر فوعل عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحدهما أو يروي أحدهما بإسناده ويزيد فيه من المتن الآخر الرابة <تصفيق> أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عائف فيعرض له عارض فيقول كلام من قبل نفسه وارويه كذلك وسوف نتوسل ان شاء الله تعالى في سوق الامثله على كل هذه الانواع الاربع ان شاء الله في المستوى الثاني ان شاء الله عند شرح نخبه الفكر ان شاء الله الحافظ بن حجر نعم وقال رحمه الله تعالى وما روى كل قريب عن اخه مدبج فعرفه حقا وانتخه نعم قال معاذ رحمه الله تعالى وما روى كل قريب عن اخه مدبج فعرفه حقا وانتخه هذا هو القسم السابع والعشرون من اقسام الحديث المذكوره ايها الاخوه هو المدبج وعرضوا الله بقوله ما راى كل قرينه عن اخيه يعني قرينه وقد تقول هذه المقاومه في السن او في الأخذ عن الشيوخ والعلماء فهو اراد اقران احدهم أحدهم عن الآخر أو أحدهم عن الآخر فهذا يسمى حديث مدبج هذا يروي عن هذا مرة والثاني يروي عن الأول مرة أخرى فهذا يسمى حديث مدبج ويوجدك محمد بن الشعر ومحمد بن سمعنا مع تقاعد وهنا في ميزان لمحمد بن جعفر المعروف بناها بغيبار عندنا بندر ومحمد بن جعفر وعندنا بندار وهو محمد بن فمحمد ابن بشار ومحمد بن جعفر كل من هو أخذ عن محمد بن جعفر عنه يسمى غنجر وقال له القران وراى محمد بشار عن المثنى وراى ابن المثنى فهذه الروايه تسمى مجبج اما عباره عن الثاني. تسمى روايه الاقران اما اذا كل منهم عن الاخر فهو يسمى حديث مدبج نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى منتهك لفظا وخطا متفق وصده فيما ذكرنا المفترض هذا هو القسم الثاني من عشرون ما نقسم الحديث الذكر في هذا النص وهو المتفق والمفترق والمتفق والمفترق هو متفق الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا وتختلف أشخاصهم في الكليه والنسبه ومثال الخليل بن احمد فهم سته اشخاص اولهم النحوي البصري صاحب العروض هو من مشاهير العلماء في اللغه والثاني الخليل بن احمد المثنى بأبي بشر المجنين، وهو بصري ايضا روى عنه العباس العنبري وغيره وغيره. الثالث أصبهاني الخليل بن أحمد الأصبهاني روى عنه رافض من هضابه وغيره. والرابع الخليل بن أحمد المكنى بأبي سعيد السج... السجزي القاضي الفقيه الحنفي حدث عنه ابن خزيمة وغيره والخامس بستي وهو الخريب بن أحمد المكنى بأبي سعيد ولكنه الفرق بينه وبين الذي قبل أن هذا بستي والآخر السجزي نعم القاهر راه السجزي المذكور سابقا والسالس ويطعى أبو سعيد وهو بستي ايضا ولكنه شافعي راه ابو حامد الإسفراهي وهو فالمتفق والمفترق متعلق بالرواة ام بالمت بالرواة فاذا كان المتفق والمفترق ثقة طانية فإنه ناغر انا كان حديث من ثقة ثقة والآخر ضعيف فعناه نتوقف وعبدا بصحة الحديث والعضافة حتى يتبين الافتراض والاتفاق. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى مؤتلف مختلف الخط فقط وضده مختلف فخشى فخش الغلط. فخشى الغلط؟ وضده مختلف فخشى الغلط. نعم فقط غلط. نعم. هل هو القسم التاسع والعشرون من اقسام الحديث المذكوره في هذا النوع وهو مؤتلف والمختلف ومعرفه هذا النوع من مهمات هذا الفن حتى قال علي بن المدينه رحمه الله اشد التصحيف ما وقع في الاسماء وهو قسمان عام وخاص فالعامه مثل سلام وسلام قال ابن الصلاه ورد عليك من ذلك فهو بتشديد يعني سلام الا خمسه سلام والد الصحابي عبد الله بن سلام الاسرائيلي رضي الله عنه وسلام وارد محمد بن سلام البيكاني دي شيخ البخاري ولكن قال بعض العلماء ما هو من خففه وما هو من ثقل وما هو اكثر ولكن قال ابن الصلاه التخفيف اثبت يعني سلام السلام سلام, سلام الثالث سلام ابن آهد المقدسي سماه التبرعي سلامته أو سلامة والرابع سلام جد نفار بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي والخاص سلام ابن ابي الحقيق إبعاء الله خمسة كلهم سلام وما عدا ذلك سلام لان تحفظ هؤلاء الخمسه ثم بعد ذلك تعرف ان من عداهم سلام في واحد حفظهم حفظتني يا ارياط ومن ذلك عمارا وعمارا يعني كيف تفرق الان فقط بينهما هي ابو بكر عماره وعماره من فعل بينهما هم؟ في الشكل العين هنا والذمه والعين هنا كسر عماره وعماره فلما اتي في هذا الاسناد كيف يعرفه عماره او عماره هذا يرى بماذا بالتلاميذ و... والشيوخ الشيوخ التلاميذ الذي رواه عنه و الشيوخ رواه عنه وعياره وعياره كلهم بالضم املاء ابار بن عماره فينهو بالكسر وهو كريز وكراز كريز وحرام والسفر بسكون الفاء والسفر بفتح الفاء وعسل بكسر العين وعسل بفتح العين تعرف العسل وغنان وعطان وقمار وقميص واسور القسم الثاني هذا هو القسم العام يكون الاختلاف فيه في الاسماء والقسم الخاص ضبط نافي الصيحيين ومنوطع على وجه الخصوص ضبط نافي الصيحيين ومنوطع على وجه الخصوص ومن ذلك بشار وارد محمد البشار الملقب بماذا بن دار وسائل ما في الكتابين يسار وسنفصل ذلك ان شاء الله تعالى في شرح النخبه أيضا واعلن في ذلك ابن حجر مؤلفا اسماه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه حين يعني تسمع هذه الأشياء وترى مدى جهد العلماء والجهد الذي لاقوه من أجل صيانة الحديث النبوي حينما لا يستفيد من هذا الإنسان يعرف أنه وصل لكله لا يصل لهكذا لا يصل لهكذا حينما لا يحرف قدره هي قرأة يقول ابن حجر مفتدئ وضال يعرف من هو انه لسه لسه لسه لا يأتي شيئا في ظفر ابن حجر فيتجرأ والله لي له غير من اهم الامور في معرفة في تربيه النفس وتأديدها وكسر كبريائها وعزتها بنفسها الجلوس ومن العلماء روي ما قلت في بلدك في نظر من معك أنت العالم أنت الشيخ وما قلت في نفسك كبر إلى سال الناس أحد وأنت جالس فحين يجلس هذا الشيخ نباز نرى كيف حاله يحتقر الإنسان نفسه ويقول لكم ما ما أجرأني على دين الله وعلى الفتية في دين الله سبحانه أن ما زال ميثميين ما الشيخ الألباني أوه من العلم فهذا لذلك من اخذ العلم عن العلماء غاز من اخذ العلم من بطون الكتب وعلى الشبكات المعلوماتيه وغيرها لذلك العلماء تعرف العباده والاخلاق والعلم في سمته يرغب في اخلاقه ويرغب في عبادته وخشيته وتقواه واهله ولذلك يا الأخوة الجلوس من علماء الكبار لمن وفقه الله لذلك هذا من أعظم النعم من أعظم النعم من الله سبحانه وتعالى أجلس أمام الشيخ الباز أمام أبو ثيمين أمام الباني أمام الأحية الفوزان عبد العزيز الرجعي وغيره من العلماء هذه نعمة عظيمة ونفخ الله سبحانه وتعالى نعم قال المؤلف رحمه الله وتعالى والمكر فنز به غار غدا تعجيله لا يحجل تفضل نعم هذا قسم الثلاثون من اقصام الحديث الوذكور في هذا النظم المبارك وهو الحديث المنكر وقال اقصاد في تعريفه فقال ان ما موارع للثقة حتى لو كانت المذرم لشيخ واحد وهذا التعريف عند المتأخرين وهذا متقدمين فلو انفرد به واحد لا يحتمل أو لا يبتمل قبوله إذا تفرد وأعلم التعريفين أخذ به النظم الاول الثاني الثاني لذلك قال وماكر الفرد به راو غدا تعجاله لا يحمل لا يحمل التفرد لا في تقديم وتخير يبقى هذا الحديث المنكر وكثيرا من حق الدثان بل الذي بل... بل... استقرع كما ذكرت أنه حديث الثقة الذي خالف راويه رو... الضعيف قال السلطية رحمه الله في ألفيته الواقع الذي راويه الثقة مخالفا في نخبة قد حقق يقصد بالنخبة من وقال رقيو رحمه الله تعالى هذا قول الصوت في الفية وقال رقيو ومنكم الفرد كذا البرديجي أطلق الصوار في التخريج إجراء تفصيل لدى الشهود مر ما عنه كذا الشيخ ذكر نحو كل بلح بالتمر الخبر وما لك سم ابن عثمان عمر الباري <تصفيق> بعد عرف الشاه من فرض به رأوا واحد لا يحتمل قبوله اذا تفرغت وبعضهم يقول هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقه فعندنا الآن مخالفه الثقه على نوعين مخالفه الثقه لمن هو او منه والنتيجه الحديث الشاذ ومخالفه الضعيف للثقه والنتيجه هو الحديث المنكر مرة أخرى مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه ينتج عندنا الحديث الشاذ مخالفة الضعيف للثقة ينتج عندنا الحديث المنكر نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى مجمونا أن الله واحد فيه بطبط وأجمع بطبط فيه فهو طبط تعارف البيت الحالي والعشرين بين منظومته مباول في البيت الحالي والثلاثين من منظومته مباول المقسم الحالي من أقسام الحديث المذكورة في أو وهو الحديث المتروك ومترك ربطان ما لا فائدة فيه كما ذكر الفائر الزبالي في القاموس المحيط تركا ويضبط هذا الحديث انه شر من الاحاديث الضعيفه وقبل هذا الحديث المتروك الحديث يعني في الشر الحديث ماذا الموضوع فالوضوع هو أبدعها المتروك ثم المنكر ثم المعلم ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب بهذا الترتيب رتب الحافظ بن حجر رحمه الله في النزهه الموضوع ها ثم المتروك ثم المنكر ثم المعل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب هذا على ترتيب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى واضرعوا لضعفه يعني هذا الذي انفرد بهذه الروايه أجمع أنه ضعيف فهو كرد يعني مردود يبقى إذا على ضعف راون فانه يرد حديثه والحظة ما حدث في النقبة قال إلا متروك ما رواه راون متهم بالكذب الحديث يترك العمل به لا شك لكن الأمر لا اختلفوا فيه وتنازعوا فيه بعضهم قال ثقة وبعضهم قال ضعيف جدا فبقال ناخذ يعني هل أصل الجر أم الأصل التعديل ويستوي يعني من جهة الإمامة الجارحون والمعدلون، فبقال من مأخذ من جرح أم من عدل؟ ها؟ نعم تفضل. ها؟ ولو كان استويار؟ ها؟ الايه مكان ماذا؟ مكان العلمي ولا مكان الشخص؟ طيب ها من يقول ها نعم سأل إن استوى الجرح والتعديل فإنه يقدم الجرح المفسر إذا كان مفسرا يعني جرح من أجل كذا وكذا وكذا وكذا فهذا يقدم لماذا مع أن المسلم السلامه أم عدم السلامه ولكن قدرنا هنا الجرح سيما إذا كان مفسرا لماذا صيانة للحديث النبوي وحرصا وحفاظا على الحديث النبوي لأنه ربما كان مجروحا وعمدنا وتيممنا الأصل وهو السنامة، فحين نقف في الأحاديث ما ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فتقدم هذه ولذلك في بعض الرواب يجب أن تقول الأعرج والأعمش والأعمى إذا كان مشهورا بهذا الأعرج الذي يروى عن أبي هريرة والأعمش على رأيك لو قلت لشخص تأييره بذلك وتسب يا أعرج يا أعمش يا أعمى هذه محظمة أم لا محظمة لكن في الحديث هي جائزة وكذلك جرح المجروحين من الرواة من المسلمين بل ومن العلماء والرواة والرواه للحديث هذا الامر جائز بل اوصله بعض العلماء الى هي الوجوب الاستحباب والوجوب كل ذلك صيانه لحديث الرسول وذلك ليس من الغيبه ان ياتى الراون بلقب اشتغل به ولو كان هذا اللقب مذموما نعم وليس سيارة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال رحمه الله تعالى والكذب المختلف المصنوع على النبي فذلك موضوع نعم قال رحمه الله تعالى <تصفيق> <تصفيق> الوقت المخلص نعم قال الله تعالى نعم انتهى الوقتين طب من البشر لا بس طيب باقيه بصعب ينتهي الوقتين نستمر في المنظمة ولا معنستاتنا كأنت وما عاد من حقك لا بس اقرأ نعم البيت الثاني وثلاثين الثاني, فتحكي. الثاني فتحكي. ثم قال رحمه الله تعالى والكذب المختار المصروع على النبي فذلك الموجود قال ما تعالى في بيت الثانية الثلاثين من أنظمته ومنع قسم الثانية الثلاثين من أقسام الحريف المذكورة في هذا النظم وهو الموضوع قال الله تعالى والكارف المختار المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الموضوع كما عرفه المؤلف وهو المكذوب المختلق عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاستنعوا بعض الناس ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حديث الموضوع ألف فيها العلماء تأليف كثيرا وما ذلك الفراغ المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكان ومن أشهره الموضوعات لاب الفرج ابن الجوزي من المتقدمين إلا أنه يتساهل أي ابن الجوزي أو الفرج في الأحاديث الموضوعة فقد ذكر حديثا في صحيح مسلم وقال إنه موضوع لا شك أن هذا من التساهل الشريك كيف يكون حديث صحيح مسلم ويركم عليه بأنه موضوع لا يمكن هذا غلط لا شك قطى كبير من ابن من الجوزي رحمه الله وغفر له حديثا في صحيح مسلم في موضوعاته ولعانا قال بعض الأمان لا عبرت بوضع ابن جوزي وعب تصحيح الحاكي نعم <تصفيق> يبا إذن وضع وضعوا الأحاديث كانت لهم كانت هناك أسباب لوضع الأحاديث من التعصب لمذهب أو طائفة فلذين مذهبهم بالكذب كما رفع ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وهذا كثير في الأحزاب وليس بكثير اليوم كثير جدا حتى قال الألباني رحمه الله لا تجد مبتدعا إلا كذابا وهذا خارج تعرف وفتش تعرف ذلك لابد أن يكون الأبتدأ كذابا أما آل السنة معاهم بالصدق أو عيته، ولما يكذبون، لماذا يكذبون؟ هم يعلمون حديث الرسول إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي الفجور، هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا، حتى في المزاح لا يذل الكذب، حتى وأنت تنزح لا يذل الكذب. أبدا. وما أصدق قولهم. سنذكر منها خمسة إن شاء الله وهناك أسباب أخرى يذكرها عند شرق النخبة إن شاء الله يباعد التعصب المذهب أو طائفة يحملوا على ورع أحاديث تمصر هذا المذهب وتلك الطائفة ومن ذلك أحاديث كثيرة روح في ذنب الأمم وأكثرها من الرافضة ومن أسباب أيضا التقرب إلى الله عز وجل بوضع الحديث ترغبا لناس في الخيرات وهذا من فعل بعض الزهاد والعباد وهذا اشتهر بذلك نوح ابن عام الثالث افسار الدين وتشكيك الناس فيه وهذا صدر من الزنابق وموهم عبد الكريم ابن ابي العوجاء ومحمد بن سعيد المسلوب انواع التكسب والاتزاق كبعض القصاصين الذين يتكسبون بالتحدث الى الناس أنا مش لا يجوز غلانا يشتغل ايه قصاص يختلق احاديث والعياذ بالله حتى يترزق وهذا بئس الترزق هذا الترزق والعياذ بالله ومن هؤلاء غياث ابن ابراهيم النخاعي عفوا عفوا ومن هؤلاء أبو سعيد المدائني إنما بيث في في القسم الخامس أبو سعيد المدائني والقسم الخامس التذبط إلى الخلفاء وينفاق لهم لتتسأ له مجالسهم وما هو أولاء غيات ابن إبراهيم النقعي نذكرها ان شاء الله تعالى عند شرح نقود الفكر وشر من الاقسام الخمسه ما هي <تصفيق> <أه> لا بل شرها ما هو اي اقسام <أه> القسم الثاني وهو التقرب الى الله واول الحديث ترغيبا للناس في الخيرات هو فعل بعض الزهاد وهو شر انواع الو... وهم شر انواع الضعيف لماذا لقبول الناس موضوعاتهم ثقه بهم لان هذا لا بين الناس لكن شخص اشتهر انه كذاب ووضع حديث هل سيقبل احد من حديثه لا لكن واحد عابد متنسك يقوم الليل ويصوم النهار وكثير بذكر الله سبحانه وتعالى وراقي جاهل في العلم وضع خالص من اجل ان يراقب الناس في العبادات. كلاهما يقبل يخبر فانا يقبلهم الناس. ها؟ يقبلين الثاني. ولذلك نقول لكم يا اخوه الى محاربه اجل الاهواء والبدع اهم من محاربه اليهود والنصارى لماذا؟ لان اليهود والنصارى صاروا واضحا لدى كل مسلم ولله الحمد ولكن اهل البلع قد يغتون الناس به يعني ذكروا يصرع فرقسو بن زهير قال يسرا فيه وفي منه على شبهه واتباعه وقال هذا قوله ولكبار الصحابه لا افقد أحدكم صلاته بجانب صلاته جبال كوكب النعس ومع ذلك قال رسول فيه مالا لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفي روايه تموت يعني شرقت له اما أعز رضي الله عنه لما زن بالغاملية رضي الله عنهما وراى من أثر لما أدركته الحجارة وتنكبته ما رقض رسول الصحابه هل ما تركتمه لان ماعزا وقع في ماذا في معصيه فالرسول رحمه قال هلا هل تركتموه وراءه ومن اعطى ضاع الدم على ثعلب لا اذكر اسامه او خالد في الرجل لعن فقال لا تفعل لقد تاب او قال تابت لا اذكر طالما لو قسمت على اهل المدينه لو سعته وذلك يريحها لخطورة البدعه لا يفعل فعل معصيه كبيرة كبيره يرغب يتوب انا صاحب البدعه فهو مستحسن يموت دون بدعته لا في يوم عيد اضحى ولا يتوب من بدعته لانه يفعلها تقرب من الله جل وعلا ومن اهم اسهل البدع الجهل وسكوت اهل الحق عنها أنا أقول لدينا بعض الناس اليوم يقول لا لا تذكر الشر فينتشر الخ... لا تذكر الشر فينتشر واذكر الخير فينتشر لا الشر يحذر الناس منه قال, قال حذيفة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكانت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وقال, وقال القائل عرفت الشر لا شر ذاته لكن لتوقيه وما يعرف الخير من الشر يقع فيه نعم ثم قال رحمه الله تعالى وقد أتت فالجوهة المخلوم سميتها غضورة البيقول نعم بهذا قد انتهى النظم رحمه الله تعالى من اقسام الحديث المذكورة هذا النظم وهي كم قسم وثلاثون قسما ثم عرضت بيتين خاتم المنظمة وفقال وقد اتت كالجوهر المكنون سمعتها منظمة البيقون فقم ثلاثين باربع اتت ابياتها تم بخير ختمت اذكر جوهر المكنون الجوهر يعني الشيء الثمين ويوكلون عن المحفوظ منظومه البيكون بالنسبه الى, إلى ما المؤلفه عمر او طه البيكون رحمه الله وات هذه المنظومه في أربعة وثلاثين بيتا قال ابياتها ثم بخير ختمت يعني ابيات هذه المنظومه الاربعه والثلاثين ختمت بخير ونسال الله سبحانه وتعالى ان يختمنا اعمالنا بالخير وان من اعمارنا وحياتنا بالخير وبهذا تكون قد انتهت هذه المنظومه نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما قلناه فيه وان يرزقنا فيه الصواب والسداد وما كان فيه من خير فمن الله سبحانه وتعالى وحده التوفيق ولا كان فيه من شر فمني ومن الشيطان والله ورسوله من ذلك بريئا طيب والآن ما رايكم هل نختبر في البيكونية؟ الله. في البيقونية الكتاب اللي ننتهي منه